ح ankaŭ tu naží تر توقني لقياك أنت الحب الصادق الكامل أجد فيك فرح عيني ايني تشتق لي اريد الرجوع اليك وروحي, لقياك. وروحي لقياك. القلب منك كل الأمام. ريفيقه كل الضمان اللي قلبي تحيكي ياني حبيبه روحي نابع To